سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وار صلى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأفول